دلو عين منصت جاب يندمك على المحراب وعلى السنين راسي شال وعلى الارض وعلى الضيا خليك لي قرار يا حيدر الله يا حيدر الله خليك لي يا بني حسنان عن فاطمه الحره قلت لك يا علي هذا الاسم غيره ففلت ليت عن تذكر فاطمه الزهراء ونلح حل من منك على كسره وتذكر محسن اللي طاع على الغبره كل ما تسمع باسمي في صبح عبره خلي ايت يا كران باسمي تذكر الاسم بعلام والاكدار تمر هاته العبر تتذكر الاسم يا حيت قلبك الله حيت قلبك الله روحي لكني سا لا تنهل بي من اليوم ويا مني ابث لك يالي احزاني وهمي و اروي لك مصابي يا على وهني بعجما انت يا حدا طحت مجني دمعة عليك ظل على الوجن يهميني دمعة عليك ظل يسيل من جثني نهار وليل يا من بيك شد الحيل من بعدك صحة يا ويل حيله دم ونهار يا حيطة للكرة يا حيطة يا يا لماك على المهرم واضيت راسي شاه واجت الله على الطياره اللي صار يا حيف عليك يا حيف عليك يا اللي صار وجدتك يا يا حاضر الشده مثل جرحك جرح دل عالش يشده حسن ابني فقد توهم كلف فقده هذا اللي تغيب من غجر جوده جليل عليه ذعب بحزنه وبوجده مثل ما ذعب بالسم يا وصف شغزه قلبي تعب على المسموم بمصابه حملت هموم داح الباب وبهاليوم غايب عن اهل المظلوم امثلك الاخبار راحت بالكرامه حاجه وعلى حسين ما سيشار وعلى الأربع على قيار أبريلك اللي صار يا الكرار يا الكرار أبريلك اللي صار مو قصدي أحيت ساكن على مات ولا قصدي أجد بنك جرحا لكن يا ريت تنظر حالتي تامك يا ريتك حاضع تنظر هجدامك يحيد روقهم بيتي العزة بيامك بناتك عن اليسرو هضلامك ريت تشوف بالاحزان قدرتي تبكي على الوليار ظل مضروب في الاشجار نجمعها الوجدان تنادى في العباير <تصفيق> يا حيد بالكرار وعلى قرار وعلى قرار وإلى كل يساعد يا حيطر الكرار يا حيطر الكرار يا حيطر الكرار يا جمع علي ذبح جعفان ذبح إثمان وعبد الله ولمشكا صديرني عن حسين كل اكبر خبر ما تشين عنو لا يجي نطايا كل حسين على الغبر بدم والذع واتمنيت لو اني ما سمعت كثار قال لي حسين ظل منهور والظلم وزمانه اقسر فالنور وبد شمس وقمع يا حيطر الكالله يا حيطر الكالله <تصفيق> <يا حياتي الكلار. تصفيق> ولك اللي صار جنو